الله المستنصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله إلى الله رحمنه لا شريك له أشهد أن محمدا عبده رسوله اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد في الدرس السابق في مقدمة في أصول التفكير لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر في المقدمة أنه كتب هذه المقدمة حتى تعين من قرأ القرآن على فهمه وتدبره والتمييز بين ما ورد من تفسيره من الحق وأنواع الباطل كما تقدم وذكر أن العلم الصحيح هم أن يكون نقل أو ناقلا مصدقا عن معصوم او قولا عليه دليل معلوم هذا هو العلم الصحيح وما عدا ذلك. إما مزيف مردود أو لا يدرى إن كان مما يقبل أو هو المنقود فإما أن يكون معلوم البطلان أو لا يعلم فمعلوم البطلان مردود لا يعلم هذا الذي يتوقف فيه والمقبول المعمول به هو ما كان خبرا صحيحا عن المعصوم او كان قولا مدعما بالدليل والدليل ايضا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابه ليس حلف فيه ثم تكلم بعد ذلك عن ان النبي عليه الصلاه والسلام لما أمره ربه جل وعلا أن يبلغ ما أنزل إليه فبلغ وأدى وكان أداؤه أداء لفظ وأداء معنى فكما علم الصحابة الفاظ القرآن علمهم معانيه وما أريد من ورائه وذكر أن كل كتاب إنما يراد معاني ما فيه وأن كل علم يصنف فيه إنما يراد من وراء التصنيف ما يفهم ويستفاد من هذا الكتاب وكتاب الله عز وجل أجل كتاب ما أنزل إلا للتدبر وفهم معانيه فتلقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم معاني القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقوا عنه الفاظه ثم نقل هؤلاء معاني القرآن كما نقلوا الفاظه إلى من بعدها ثم تكلم بعد ذلك عن الخلاف المأثور عن الصحابة او عن السلف في تفسير القرآن وقال إن عامة هذا الذي وصل إلينا من الاختلاف بينهم إنما هو من اختلاف التنوع لاختلاف التضارب فاختلاف التنوع هو الذي يمكن الجمع بين الأقوال التي ظاهرها الاختلاف فيها والعمل بما فيها أما الاختلاف الآخر وهو اختلاف الذي لا يمكن العمل بها مجتمعة فهذا لم يوجد عن الصحابة في تفسير القرآن وما وجد مما ظاهره الاختلاف فهذا يرجع إلى اختلاف التنوع وهو كما ذكر فنفان اشار إليهما في آخر كلامه وأن الاختلاف الذي يظهر بينهم إنما هو من هذا النوع الذي هو اختلاف التنوع وهو صنفان الصنف الأول ما كان فيه عبارة أحدهم عن شيء واحد تدل على معنى في هذا المسمى يختلف. عن المعنى الذي ورد في عبارة الآخر مع اتفاقهم في المسمى فالمسمى واحد والعبارة تختلف وكل عبارة يراد بها معنى في هذا المسمى غير المعنى المراد من العبارة الأخرى فهذا الصنف من الاختلاف في الحقيقة ليس اختلافاً لأن المسمى واحد وهذا وصفه بوصف والآخر وصفه بوصف آخر فهما مجتمعان ولا يتفقان وكما ذكر أمثلة لذلك في أسماء الله جل وعلا وصفاته وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فالمسمى فيها واحد الله جل وعلا واحدا هو الرحمن وهو الملك وهو القدوس وهو القوي وهو العزيز واحد يقول القوي والآخر يقول العزيز والثالث يقول السميع والرابع يقول البصير المسمى واحد وكل منهم أطلق عليه ثماً يتضمن صفة ومعنى غير الاسم الذي أطلقه الثاني وإن كان الأول يدل على الثاني من جهة الالتزام، فالاسم يطلق على الذات ويراد به الذات ويراد به الصفة التي في معنى هذا الاسم والاسم الآخر يطلق على هذه الذات نفسها ويراد به الصفة التي فهمت من معنى هذا الاسم وكلاهما من أطلق الاسم الأول والثاني يعنيان ذاتا واحدة وكل منهم وصفها وصف يختلف عن الآخر هذا الذي في الظاهر اختلاف في الحقيقة ليس اختلافا وهو اختلاف في العبارات والألفاظ التي تدل على معنى مختلفه تتفق في كونها مطلقة على ذات واحدة فكل اسم منها له معنى يختلف مع الآخر وليس متضابدا وهذا هو التطابق بخلاف الترادف والاختلاف نعم والتباين الاختلاف والتباين الذي لا يمكن معه التقاء والترادف الذي هو موافقة في اللفظ والمعنى التطابق اختلاف في اللفظ والمعنى واتفاق في المسمى والصنف الثاني الذي رجع أو رد به الاختلاف الوارد الذي يظهر اختلافا بين الصحابة رضي الله عنهم أن كل واحد منهم يطلق أو يذكر بعض أفراد المسمى يذكر بعض أفراد على على سبيل التمثيل والتقريب وكما ضرب مثلا لذكر الخبز فمن سأل عن الخبز فأراه رغيفا فهذا لا يختلف على من رأى أو ارى السائل رغيفا مدورا أو رغيفا مستطيلا أو رغيفا من الشعير أو رغيفا كل يطلق عليه خبز وكل هؤلاء لا يختلفون في الحقيقة فعبارة هؤلاء لا تدل على الاختلاف الذي يظهر في الظاهر حقيقة إنما هو اختلاف في ذكر التمثيل هذان الصنفان اللذان ذكرهما مندرجان تحت النوع الأول من الاختلاف وهو اختلاف اختلاف التنوع اختلاف التنوع. الصنف الأول عبارة كل واحد تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتفاق المسمى الصنف الثاني ذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات يمثل ببعض أنواع هذه المسمى أو أقسام هذا المسمى وليس هذا على سبيل الاختلاف. فهذان النوعان يقول هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. معم؟ الخبز. هذا الخبز عبارة عن إيه؟ رغيف ورغيف ورغيف. هذه أفراد. ثم افراد كل واحد مفرد. الناس. إنسان وإنسان وإنسان هذه افراد فواحد كل الناس فلان هذا الناس لا يقصد عموم الناس واحد منهم هذا الخبز لا يقصد عموم الخبز بل هذا منهم فرد من افراده يقول فهذان هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ومن التنازع الموجود عنهم يعني مما يلتحق بهذا أيضا مما يظن أنه تنازع اختلاف بينهم، ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين. اللفظ نفسه إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأرض. هذا أيضا ظاهره التنازع والاختلاف، وسبب ذلك أن اللفظ إما أن يكون محتملا للأمرين وإما لكونه متواطئا في الاصل مشتركا في اللغة يعني لفظ واحد ويطلق ويراد به معاني مختلفة المشترك في اللغة لفظ يراد به افراد متعددون لفظ واحد نفس اللفظ بخلاف الأفراد الموجودة في الصنف الثاني من صنفين اختلاف افراد متباينة وألفاظ مختلفة لكن هذا لفظ واحد يطلق على ذواه كنفظ القسورة يطلق هذا اللفظ ويراد به الرامي الرجل الذي يرمي في الحرب الشجاع وقال القسورة ويراد به الأسد قسورة اللفظ المشترك يعني لفظ واحد ويشترك فيه أعيان مختلفة اثنين ولا ثلاثة ذوات مختلفة الذوات مختلفة واللظ عطف الألفاظ المختلفة والمسمى واحد المسمى واحد له أسماء متباينة مختلفة في كل اسم معنى يخالف الاسم الآخر هذا اللظ واحد والمسمى به مختلفون ذوات متعدده الذات واحده ولها اسماء هذه، هذا اسم واحد ويطلق على ذوات هذا يسمى المشترك اللفظي يعني اللفظ واحد اشترك فيه اثنان او ثلاثه من الانواع وهذا قد يظن بعض الناس أنه اختلاف بين السلف التفسير يعني لما يقول فرت من ورد واحد يقول يعني فرت من الرجل الشجاع الرامي في الحرب من, المغ... من الصحابه يجي واحد يقول لا هنا الأسر كانهم حمر مستنفره فرق من قسوره يعني الحمر التي تفر من الاسد حينما تراه البعض يقول إن هذا اختلاف بينهم لا ليس خلافا لأن اللظ واحد ويطلق على هذا وهذا من جهة اللغة يطلق على الاثنين هذا اسمه اشتراك لفظي او المشترك اللفظي فالعبارة رخدة والمعنى والمسمى مختلف قلت وره. رجل والاسد قلت إذا اذا اطلقت عن رجل يعنى بها القوة والشجاعة والاقدام والجرأة والصدق في الرمي وما الى ذلك هذا المعنى والمسمى رجل انسان قلت وره. يراد به هذا الحيوان وما فيه من أسباب القوة قوة الفؤاد والأنياب والهجوم والوسبة والمخالب وما إلى ذلك فقد وراء لفظ واحد يشترك فيه هذا النوعان او أكثر فالاسم واحد والمسمى والمعنى مختلف وكذلك لفظ عسعس الذي يراد به اقبال الليل وادباره الليل اذا عسعس كلمه عسعس كلمه واحده لفظ واحد بعضهم فسرها بانه اقبال الليل والبعض فسرها بانه ادبار الذي اقبال الليل أو ادباره اللفظ يطلق على الاثنين إذا المسمى مختلف اقبال وإدبار الاقبال له معنى والإدبار له معنى والإسم واحد هذا اشتراك لغض فقد يظن بعض الناس أن هذا خلاف بين الثلاث في تفسير القرآن وليس خلافا فاللفظ مشترك وإما لكونه المتواطئ يعني مما يظن أنه خلاف بين الثلاث في تفسير القرآن مما يدخل في هذا أيضا ما كان بسبب اشتراك اللفظ لفظ واحد يشارك فيه ذاتان او اكثر والثاني اما لكونه متواطئا في الاصل المتواطئ اللي هو الاتفاق في اللفظ والمعنى واحد يعني اللفظ والمعنى هنا واللفظ والمعنى هنا هذا اسمه متواطئ يقول وإما لكونه متراطئا في الاصل لكن المراد به أحد النوعين او أحد الشيئين، اللفظ واحد والمعنى واحد، لكنه يطلق على شيءين. يقول وإما لكونه متراطئا في الاصل لكن المراد به أحد النوعين او أحد الشيئين كالضمائر. الضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى الضمائر هنا الضمير المستتر في الفعل الاول دنا من الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى هذه الضمائر متطابقه متطابقه فاعل دنا وتدل حصل التطابق بينهما في اللفظ والمعنى لكن المراد يختلف ولذلك اختلف في التفسير دنا فتدل من الذي دنا بعضهم قال الله عز وجل وبعضهم قال جبريل دنا لفظ فاعله اللي هو الضمير يبقى اللفظ واحد والمعنى واحد اللي هو القرب والدنو. من المراد بهذا الفعل او من الفاعل الضمير هنا يعود على من البعض قابل الله والبعض قبل جبريل يبقى هذا خلاف لكن في الحقيقة ليس خلافا اشتراك تواطئ اللفظ والمعنى اتفاق اللفظ والمعنى اسمه متواطئ اشتراك في اللفظ دون المعنى اسمه اشتراك لفظي. يفسر كل واحد هذا اللفظ بمعنى غير المعنى الآخر والاسم واللفظ يتناول الاثنين فالتفسير هذا غير تفسير هذا ليس خلافا واختلافا في الحقيقة فكذلك التوافق التوافق واتفاق اللفظ واتفاق المعنى والتفريق بين المراد من هذا اللفظ اللي هو التوافق الفرق بين الاشتراك اللفظي والتوافق أن الاشتراك اللفظي لفظ واحد يراد به معنيان وذاتان اما التوافق اتفاق اللفظ والمعنى والمراد به مختلف كل ذلك كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاض قوتين او اذى وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوف وما اشبه ذلك ليال عشر لفظ واحد والمعنى انها عشر ليالي لها فضيله على غيرها والمراد بعضهم قال عصر الحجه والبعض قال عشر الا يبقى المسمى مختلف والمعنى واللفظ يدخل في الايه التواتر يبقى من مظاهر الاختلاف الذي يظن انه اختلاف بين الصحابة ما كان بسبب الاشتراك اللفظي او التواتر فمثل هذا قد يجوز ان يراد به كل المعاني التي قالها السلف يعني يراد بما كان على سبيل المشترك اللفظي او التواتر يراد به الجميع او يراد به البعض يعني قسورة فعلا يراد بها الرجل الشجاع الرامي ويراد بها الأسد ليال عشر يراد بها عشر رمضان ويراد بها عصر بالحجة قد يراد بها كل ما أطلقه بعض الثلاث عليها يقول فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارك وهذا تارك وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنية إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحمبلية وكثير من أهل الكلام اللي هو إيه؟ اللفظ يراد به هذا وهذا أو يكون نزلت مرتين مرة في هذا ومرة هذا واما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما اذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع اذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني الصنف الثاني اللي هو إيه لا الصنف الثاني من صنفي الاختلاف لا صنف لا اللي هو افراد العام افراد الجنس <تصفيق> أي نعم على سبيل التمثيل هذا قد يرجع للصنف الثاني من الصنفين الأولين إلا الغين ذكرهما في اختلاف التنوع قال فيكون عما إذا لم يكن لهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني يعني النوع الذي هو ظاهره الاختلاف بسبب الاشتراك اللغي أو بسبب التواطف هذا يندرج تحت الصنف الثاني من صنفي الاختلاف اللي هو إرادة بعض الأفراد من هذا الجنس أو هذا النوع يعني على سبيل التمثيل كما ذكر فهذا النوع إذا صح فيه قولان إذا صح القولان عن الثلاث فيدخل تحت الصنف الثاني ومن الأقوال الموجودة عنهم مما يظن أنها اختلاف أيضا الأول رجع لصنفين اثنين وذكر نوع ثاني ظاهر الاختلاف أيضا اللي هو إيه الاشتراك النظري أو التوارف وهذا رد للصنف الثاني وهناك أيضا بعض المظاهر تدل أو يستدل بها بعض الناس على أنه خلاف بين سلف التفسير يقول ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني أشتراك برضه أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة التعبير عن المعنى المراد بألفاظ متقاربة لا مترادفة ان بعض الناس يقول ايه هذا على سبيل الترادف وفي الحقيقة ليس ترادفا لأن الترادف التشابه الكامل أما التقارب يعني التشابه في غالب وجود اتفاق بينهما، وقد يكون هناك اختلاف طفيف لا يقل ترادف، إنما هو تقارب التعبير عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. هذا. قد يظن بعض الناس أنه نوع اختلاف بين السلف في التفسير أيضا. التعبير عن المسمى بألفاظ متقاربة لا مترادفة. يقول بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن اللي هو الترادف فإما نادر وإما معدوم. يقول الترادف في اللغة قليل، أما في القرآن إما نادر او معدوم لا يوجد ترادف في القرآن. يعني هذه الكلمة هي نفس تلك الكلمة من كل وجه وتؤدي نفس المعنى. هذا في القرآن إما نادر وإما معدوم في اللغة قليل. الترادف بمعنى التطابق الكامل في المعاني في اللغة قليل، وفي القرآن. نادر أو معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه مش ممكن هذا الله الذي يظن أنه مرادف آخر يؤدي نفس المعنى كاملا بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن يعني هذه الكلمة التي يظن أنها بمعنى الكلمة الأخرى لا يمكن أن تؤدي معناها في هذا السياق ولا هذه تؤدي مكان تلك نفس المعنى في سياقها الآخر يقول وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع, يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورة يفسروا المورة إن المور هو الحركة كان تقريبا يوم تمر السماء مور يعني تتحرك حركة المور هو الحركة هذا اللفظ لا يكون مرادفا للمور المور الحركة هذا تقريب تقريب المعنى فقط لا يؤدي نفس المعنى فمن يقول المور الحركة هذا تقريب كان تقريبا إذا المور حركة خفيفة سريعة يعني ما تجيبش لغض ما كان هذا اللغض تقول يؤدي نفس المعنى المور الحركة لا المور هو الحركة السريعة الخفيفة حركة خفيفة سريعة ده مش لغض يبقى احنا فسرنا اللغض بجملة الكلام الآن في الألفاظ لغضا يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه لغض الآخر يقول هذا يكاد يكون في القرآن معدوما او نادر في اللغة قليل فالذي يفسر كلمة المور بانها الحركة هذا تقريب ليس ترادف لأن المورة والحركة الخفيفة السريعة ما فيش يؤدي نفس المعنى وكذلك إذا قال الوحي الاعلام هذا ليس مرادفا الوحي والاعلام كلمة الاعلام تقريب لمعنى الوحي فقط ليس مرادفا لها او قيل اوحينا اليك انزلنا اليك يبقى اوحينا انزلنا كان اوحينا بمعنى انزلنا هذا تقريب وليس ترادفا وليس ترادفاً أو قيل وقضينا الى بني اسرائيل اي اعلمنا اعلمنا بني اسرائيل وامثال ذلك كل هذا فهذا كله تقريب لا تحقيق لا تحقيق بمعنى لا ترادف لا تطابق في المعنى بين اللفظين انما هو تقريب معنى هذه الكلمه فقط يقول فهذا كله تقريب لا تحقيق فإن الوحي هو إعلام سريع خطي فالوحي الإعلام كلمة الإعلام تفسيرا للوحي ليست مطابقة ومرادفة إنما هي مقربة للمعنى لأن الوحي هو الإعلام السريع والقضاء وقضينا إلى بني إسرائيل ليس لمعنى الاعلام إنما الإعلام تقريب لمعنى القضاء والقضاء إليهم أخص من الاعلام فإن فيه إنزالا إليهم وايحاء إليهم وقضينا أي أعلمنا وأنزلنا لبني إسرائيل وهذا هو التفسير فالكلمة الأولى ليس مرادفة للنظر القراني وإنما هي مقربه للمعنى فحسب والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته الفعل يتضمن كذا فعل يقرب من المعنى يتضمن ما تضمنه الفعل الأول الفعل الذي يفسر الفعل الأول يتعدى تعديه وليس من كل الوجوه مشابها له ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض من تحل محلها على او إلى يقول هذا غلط ممن يقول ان هذا يحل محله ويؤدي نفس المعنى الذي أداه الأول كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه فجعل معه مكان الى وقوله من أنصاري إلى الله أي مع الله جعلوا مع مكان إلى ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحات البصره من التضمين فسؤال النعج يتضمن جمعها وضمها إلى نعاده إلى النعاد تضمن الضم وكذلك قوله إن كاد لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيرونك ويصدونك عن، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بأياتنا ضمن معنا نجيناه يعني نجيناه من القوم نصرناه من القوم نجيناه من القوم وخلصناه أي نعم يقال إنه يتضمن معناه ولا يقال إنه يؤذي معناه يتضمن معناه وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيره يشرب بها البعض يقول بها بمعنى منها لا يشرب بها اي ضمن يروى بها فهذا يؤدي معنى قريب من ذلك المعنى الشاهد من هذا هذه الأمثلة التي ضربها أن هذا ليس اختلافا حينما يقول إن هذا الحرف يحل محل هذا الحرف ليس خلافا من كل وجه إنما هو تقريب لمعنى يؤديه هذا الحرف من المعنى الذي يؤديه الحرف المذكور الذي فسر به من جهة التضمين، ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب ليس ترادفا وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة الريب فيه اضطراب وحركة فلن يكن الريب الشك هذا التفسير ليس مرادسا للغضة إنما هو مقرب لمعناه كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث أنه مر بغضب حاقف فقال لا يريبه بل يزعجه فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده أي ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل على يستلزم التضمين يتضمن هذا المعنى ولا يصابحه وكذلك إذا قل ذلك الكتاب هذا القرآن يعني واحد يفكر ذلك الكتاب بقوله هذا القرآن فهذا تقريب لأن ذلك كان اسم إشارة هذا اسم إشارة لكن هناك خلاف بينهما يقول وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة يعني هذا بخلاف ذلك هذا بخلاف ذلك هذا للحضور وذلك للغيبة ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقرؤا ومظهرا باديا يعني الكتاب والقرآن لفظ الكتاب يتضمن القراءة لكن زيادة في زيادة ايه الكتابة والضم بخلاف القراءة قراءة إظهار لكلمات وألفاظ أما الكتاب فهو مكتوب ومقرؤ فلما قل ذلك الكتاب وهذا الكتاب هذا من جهة تضم حرص واسم الإشارة القريب من الإشارة البعيد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 وقال الآخر ترتهن يعني تحبث وترتهن المسمى واحد وهذا ليس تفسيرا مطابقا بمعنى الترادف إنما هو تقريب للمعنى ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاب فإذا قال أحدهم أن تبسن أي تحبث وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك مما يظهر أنه اختلاف فيما بينهم يقول لن يكن من اختلاف التضاد وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون أن تبسل تحبس ترتهن محبوس مرتهن يعني يتضمن كل منهما شيئا لا يتضمنه الآخر وكلاهما مقربان للمعنى الإبلاس أن تبسل الإبسال وإن كان المحبوس قد يكون مرتهن وقد يكون اذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم ليس تراجع وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا فإن مجموعة عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين ومع هذا فلابد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الاحكام يعني مع أن عامة ما ورد عنهم مما يقال إنه اختلاف فيما بينهم في التفسير يرجع لهذه المعاني التي تقدم ذكرها وإن كان هذا لا يمنع من وجود اختلاف تضاد حقيقه كما وجد اختلاف التضاد بينهم في الأحكام لكن عامة ما اثر عنهم من الاختلاف في التفسير يرجع إلى هذه الصور صور اختلاف هي في الحقيقة ترجع الاختلاف التنوع لاختلاف التضاد ومعنى ذلك وليس معنى ذلك أنه لا يوجد فيما بينهم اختلاف تضاد في التفسير كما هو موجود في الأحكام بل هو موجود لكن الأغلب العام يرجع إلى اختلاف التنوع. قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة والخاصة يعني ما يحتاج الناس إليه في دينهم حتى وإن كان فيه الخلاف معلوم بل متواتر عند العامة والخاصة يعني كل ما يحتاجه من المسلمين العوام معلوم لديهم حتى إن وجد فيه خلاف كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطلاق والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض يعني وجدت مثل هذه الاختلافات في الفرائض لا يجعلنا نشكه في سائر مسائل الفرائض الأخرى التي لم يقع بينهم خلاف، فما يحتاجه الناس من أصول هذا العلم معلوم لديهم علم التواتر، كما أن ما يحتاجون إليه بأعيانهم يعني كل مسلم يحتاج في الأمر الفلاني إن كان مما يتعلق بالتفسير، فهم يعلمون ما ورد فيه بالعبادات يعلمون ما ورد فيه ووجود مثل بعض الاختلافات. في التفسير أو في الأحكام أو في الفرائض لا يدل على أنهم يتشككون ويرثابون في غيرها من المسائل يقول ثم إن اختلاف الصحابة في الزب والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجد ريبا في جمهور مسائل الفرائض بل فيما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاثة آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع لأبوا والأبنا وذكر في الثانية الحاشية الإخوة التي ثالث بالفرض والزوجين كالزوجين ولد الأم وفي الثالثة الحاشية التي الوالไثة بالتعطيب اللاهات الحواشي غير الأصول والفروع والحواشي أصحاب فروض واصحاب تعصيب أصحاب فروض الزوج الزوجين وولد الأم الأخ الأم أصحاب السرط وفي الثالثة الحاشية الورثة بالتعصيب هم الإخوة لأبوين أو لاب واجتماع الجد والإخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا لا يعد خلافا اختلاف تضاد ويتشكك من أجله في المسائل المنقولة عنهم فهذه من الأمور التي وقع فيها اختلاف والتضار من الأمور التي لا يحتاجها عامة الناس بأعينهم أما ما يحتاجونه فقد علم لديهم علم التواصل وهذا كما تقدم يرجع للنوع الثالث أو الصنف الثالث أو مما يظهر أنه من الخلافات التي وقعت بين السلف وهو تعبير عن المعاني بالفاظ متقاربة لا ألفاظ مترادفه قال والاختلاف قد يكون لقفاء الدليل هذا ايضا مظهر من مظاهر أو سبب من اسباب الاختلاف الذي يظهر لك كأنه خلاف بسبب الاشتراك اللفظي او بسبب التواطئ او بسبب التعبير بألفاظ متقاربة لا مترادفه كل هذه مظاهر الخلاف التي يظن أنها خلاف مأثور عن الصحابة وأيضا الاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض راجع هذا المسائل التي ذكرها في كتابه رافع الملام عن الأمة الأعلام أسباب اختلاف العلماء أسباب اختلاف العلماء قد يكون بسبب اختلاف الدليل بسبب خفاء الدليل يعني أحدهما علم والآخر لم يعلم فمن علم قال بانه لم يعلم قال باجتهاده او قد يكون لعدم سماع الدليل اما خفي الدليل عليه او سمع الدليل وغاب عنه نسيه ذهل عنه او قد يكون غلط في الفهم الدليل قد بلغ لكنه غلط في فهمه فقال بخلاف الحق فيه وقد يكون لاعتقاد معارض راجح يقول بخلافه لظنه أن غيره أرجح منه فرق منه يقول فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله إذا نستطيع أن نقول ان الكلام في مسألة الخلاف الذي يظن أنه اختلاف بين الصحابة في التفسير صنفه صنفان إلى صنفين رئيسيين ثم اتبع هذين الصنفين بمظاهر اخرى وصور للخلاف منها الاشتراك اللفظي او التواطؤ ومنها التعبير التعبير بألفاظ متقاربه لا مترادفه ومنها الاخير هذا الاختلاف بسبب عدم العلم بالدليل او نسيان الدليل او الخطا في تاويل الدليل او اعتقاد أن معارضه أرجح منه او اعتقاد أنه منسوخ كل هذه مظاهر ليست في الحقيقة اختلافا في الحقيقة ليست اختلافا بينهم إنما هي تدخل في اختلاف التنوع إلا أن الأخير الذي هو رد الدليل إما لعدم بلوغه أو لعدم فهمه او نسيانه أو ظنه هذا يدخل في اختلاف التضاب وكما تقدم نفي اختلاف التضاب بكلية لا يمكن أن يتحقق لكن لكنه نادر وقليل بالنسبة لاختلاف التنوى فعامت ما أثر عنهم إنما في الترسير خاصة إنما هو اختلاف التنوى واختلاف التضاب غير مدفوع ولا ممنوع كما وجد الاختلاف بينهم اختلاف التضاب في الأحكام بسبب ما تقدم من الأشياء. قال فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال يقول الاختلاف في التفسير على نوعين منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم والمقصود بيان جنس المنقول كلام عن المنقول مطلقا سواء كان عن المعصوم أو عن غير المعصوم والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول. من نوعي الاستدلال من نوعي للتفسير الاختلاف في التفسير والتفسير إما أن يكون عن المعصوم او عن الاستدلال من غير المعصوم والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او غير المعصوم وهذا هو النوع الأول ما يمكن معرفة الصحيح منه ومنه ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه يعني المنقول يمكن أن يعرف الصحيح ومنه ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق فيه فالبحث عنه لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام وأما ما يحتاج ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب اصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقره وفي مقدار سفينه نوح وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله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 فالنفس إليه اسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى من نقل التابعين ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد عن تصديقهم والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة فيه لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك نكتفي بهذا عند هذا الفصل الدرس القادم يقارب إن شاء الله من الفصل طويل شاء الله